و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين لقد تكلمنا بعض إ م ا أ ن تكون بسبب ا ل م ر أ ة و إ م ا أ ن تكون بسبب الرجل و إ م ا أ ن تكون منها و إ م ا أ ن تكون منه ف إ ن كانت ا ل ف ر ق ة منها أ و بسببها كما لو فسخ العقد بعيب بعيد ع ي من العيوب التي تجيز الفسخ ف إ ن المهر يسقط كاملا ل أ ن ه لم ي ض ع ه ا وكانت ا ل ف ر ق ة منها مثلاً أو بسببها كعيب من عيوبها و أ م ا إ ذ ا لم يكن الفسق منها ولا بسببها ك إ س ل ا م الزوج ولدته ولعانه و ي ر ض ا ع امه أ ي ل ل ز و ج ة وعند ذلك تصير اختا له فيما إ ذ ا كانت صغيره ف إ ن النهر في هذه ا ل ح ا ل ة يتشطر وبعد ذلك تكلمنا على معنى التشطير فقلنا اختلف أ ص ح ا ب ن ا في معنى التشطير هل معنى ذلك أ ن الرجل له الخيار إ ذ ا شاء رجع بنصف المهر و إ ذ ا شاء لم يرجع أ م أ ن التشطير بمجرد ا ل ف ر ق ة بين الرجل و ا ل م ر أ ة ي ت ش ط ل المهر ويصير داخلا في ملكه نصفه فقلنا الصحيح عند أ ص ح ا ب ن ا أ ن نصف المهر يعود بنفس الطلاق بمجرد تلخصه ل أ ل ف ا ظ ا ل ص ل ا ق ف إ ن نصف المهر يعود إ ل ى ملكه ولا يحتاج إ ل ى خيار في هذه ا ل ح ا ل ة وذكرنا بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة ب ز ي ا د ة المهر ف م ا لو كان قد أ ص د ق زوجته أ ش ي ا ء ق ا ب ل ة ل ل ز ي ا د ة كشاه و ل د أ و س م ن ة أ و ن خ ل ة وثمقت فقلنا إ ذ ا زاد المهر بعد الصلاه اعطى ا ل م ر أ ة مهرا ثم طلقها وتشطر المهر صار نصف المهر ملكا له ونصفه ا ل آ خ ر ملكا لها بعد أ ن طلقها زاد النصف الذي صار من نصيبه فيكون له لأنها زيادة الرقعات في ملكه طلقها زيادة وإذا في و ك ا ن ا ل م ه ر ت اراد ل قلنا ف ا إنه ي ج ع في هذه ل ل ل ح ا ة ب ل ه إ م ان م المثل وإما ا ل من ق ياخذ م ة و إ ذ أراد أن أ ي المهر أ و نصف المهر من ا ل م ر أ ة بسبب الطلاق إ ذ ا كان المهر ت ا ل م ا لا ع ب فيه ف إ ن ه يسترجعه كما هو و أ م ا إ ذ ا كان قد تعيم فهو بالخيار إ م ا أ ن يقنع به و ي أ خ ذ ه مع عيبه و إ ل ا فيطالبها بنصف قيمته سليما حينما دفعه لها و أ م ا إ ذ ا كان عيب المهر قد حدث بيده قبل أ ن يدفع المهر ل ل م ر أ ة لان سمى لها عشر نوق مثلا إ ل ا أ ن ه قبل أ ن يدفعها لها تعيبت لكنها رضيت بهذا العيب و أ خ ذ ت النوق ة م ع ي ب ة ثم طلقها فله نصفها ف ي أ خ ذ النصف بالعيب الذي فيه ل أ ن ا ل م ر أ ة أ خ ذ ت ه على هذا الوصف وليس له خيار في ذلك و أ م ا إ ذ ا أ خ ذ ت ه سليما وتعيب عندها ب ج ن ا ي ة رجل اجنبي عليه مثلا واخذت أ ر ش ى ا ل ج ن ا ي ة أي ا ل فرق ا ل ق ي م ة بين كونه سليما وبين كونه م ع ي ب ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا طلقا ه و أ خ ذ نصف المال المعي ف إ ن ه ي أ خ ذ نصف الفرد أ أي ر ن ص ا ل الذي أ خ ذ ت ه من الجانب ا ل أ ج ن ب ي و إ ذ ا زاد المهر عندها ا ل ز ي ا د ة إ م ا أ ن تكون م ت ص ل ة و إ م ا أ ن تكون منفصله فإذا ولكل منهما أ ح ك ا م ف إ ذ ا كانت ا ل ز ي ا د ة م ت ص ل ة ك ث م ن الناقه مثلا مما لا سبيل إ ل ى فصله و تمييزه عن الأصل فالزيادة لها عن على الأصل ا كل ل أ ح وسامحه ا كانت الزيادة ل فإن م ت ل ة أحد أمره م إ أن ت س ا بهذه تسامحه الزيادة وإما أن لا أن في إ إشكال ن سامحته فلا ف الموضوع و أ م ا إ ذ ا لم تسامحه وشحت فيجب عليها أ ن تدفع له نصف ق ي م ة المهر بدون هذه الزياده ة عند ذلك يرجعون إلى البدل فتدفع البدن ذلك إلى له المهر الان لا تستطيع أ ن تعطيه نصفه ل أ ن ه زائد كناقة فمينة فمينة بل تعطيه نصف ق ي م ة ن ا ق ه عندما دفعها لها قبل ا ل ز ي ا د ة وقبل ا ل ث م ن و أ م ا إ ذ ا حدث ز ي ا د ة ونقص زاد من ج ه ة ونقص من ج ه ة أ خ ر ى مثلا كتعلم العبد صنعه كما لو أ ص د ق ه ا عبدا فالعبد تعلم عندها صنعه الصنعات تبيب فقلنا ي ي م ت ه ك ه في نفس ل بالبرط فقلنا و ق ت أصيب هذا العبد جمع خ ص ل ة ز ي ا د ة وخصله نقصان ففي هذه ا ل ح ا ل ة إ م ا أ ن يصطلحا على أ م ر والا ص ل ح سيد ل وإلا ح ك ا م ف يجب عليها أ ن تدفع له نصف ق ي م ة العبد قبل أ ن يتعلم ويصيبه المرض الذي أ ص ا ب ه وبعد ذلك ذكر ا ل إ م ا م النووي بعض الصور التي يحتمل فيها ا ل ز ي ا د ة ويحتمل فيها النقصان فقال إ ن ز ر ا ع ة ا ل أ ر ض نقص لان الانسان قد يريد الارض للبناء وليس للزراعه فالزراعة وحمل إ ن أن يبني البناء شاء فلا ضرر عليه في ضرر و ا ل أ أو م ا ل ب ه ي م ة ق ل ن ا فيه ز ي ا د ة وفيه نقص ا ل ز ي ا د ة من حيث أ ن ا ل ب ه ي م ة قد تلئ ويستفيد ا ل إ ن س ا ن من ولدها فمن فيه هذه الحيثية فيه زيادة ولكنه يحتمل أ ن تموت في ح ا ل ة ا ل و ل ا د ة وهذا احتمال كبير وليس احتمال نادر أ و شاذ وبناء على ذلك ا ع ت ب ر ح م ل نقصا واطلاع النخل, إذا أقلع النخل فانه ز ي ا د ة وهذه ا ل ز ي ا د ة م ت ص ل ة ف ت أ ت ي فيها أ ح ك ا م ا ل ز ي ا د ة ا ل م ت ص ل ة التي ذكرناها قبل قليل ف إ ذ ا طلق ا ل ر ج ل طلق ل ا م ر أ ة وعلى النخل المطلع ثمر مؤبر لم يلزم ا ل م ر أ ة قطفه وبعد ذلك ت ط ل ح مع الزوج إذا قطفت النخل قطفت قطفت الثمر المؤبر فيرجع الرجل بنصف النخل ولا إ ش ك ا ل في هذا و أ م ا إ ذ ا لم تقطفه ف إ ن رضي بنصف النخل قال أ ن ا أ ر ض ى بنصف النخل وتبقي الثمر عليه إ ل ى وقت الجدال ي في هذه الحالة ويصير النخل في يده وفي يدها هذا إذا خيرها هي يبقى ه هذه هذا هو له ا الحالة النخل إذا وأما إذا قالت له هي أنا أن أرضى أن ترضى الثمر إ ل ى وقت الجدد ويكون نصف ا ل ن خ ل لك من ا ل آ ن لا يجبر على هذا هو لو أ ن ه هو الذي خيرها وقال لها لا مانع عندي أ ن يبقى الثمر على ا ل ن خ ل ولكن أ ن ا اخذ نصف ا ل ن خ ل يصير ملكا لي ا ل آ ن والثمر ملك ا ل ن ق ت ق ط ع ه وقت الجدد يجب عليه ان أ ترضى بهذا وأن أن أن نصف النخل من تدفع تبقي تقطعه عليها له الثمر حقها ما يجب عليها أن تبقي الثمر ما حقها أن ومن حقها أ ن تبقي ه لكنها يجب عليها أ ن ترجع ى وأن ت ر إ ل ي ه نصف ا ل ن ق ل الذي دفعه لها مهرا لكن إ ذ ا هي خيرته قالت له انا ما هذا مانع ي ن لان و ع ط ي ة نصف ا ل ن ق ل لكن ش ر ي ق ة أ ن تبقي الثمر عليه إ ل ى وقت الجدد ا قال هو مخير في هذه الحالة لأنه من حقه الحالة ناجزا لأنه هو هذه مهره مخير من يأخذ في نصف أن فكونه لا يستطيع التصرف بنصف النخل ا ل آ ن هذا فيه ضرر على الزوج وبناء على ذلك يخير إ م ا أ ن يرضى بهذا النصف وإما أن يطالبها بنصف ه ذ ا ا ل وإما يطالبها أن بنصف ق ي م ة النخل قبل الاطلاع قلنا له أو لها لم يملك نصفه خيار يختار الاختيار كان هو المختار ومتى لم حتى ثبث يملك ذو فإن بعد اختياره وإن كان في يملك النصف بعد اختياره ولو أ ب س ط تعليم ا ل ق ر آ ن وطلق المراه قبل ان يعلمها ق كنا يتعثر عليه ان يعلمها ا ل ق ر آ ن لانها صارت ا ل آ ن اجنبيه ولا تجوز له الخلوه بها وبناء على ذلك يجب عليه ان يرجع إلى مهر المثل فيجب عليه أن لها مهر مسلم اذا كان الطلاق بعد الوطء واذا كان قبل الوطء فلها نصف المهر. ثم ذكرنا ص و ر ة م ه م ة وهي ما إ ذ ا زال ملك ا ل م ر أ ة عن الصداره لان اصدقها شيئا ثم ب ا ع ث ه أ و وهبته زال ملكها عنه فعند ذلك يجب عليه أو يجب عليه ان تدفع له ا له نصف بدله و أ م ا إ ذ ا عاد إ ل ي ه ا زال ملكها عنه ثم رجع إ ل ي ه ا هو الآن دخل في ملكها دخولا جديدا ولا يقال إ ن هذا الذي دخل في ملكها و إ ن كان عين ماله ما يقال ا ل آ ن إ ن ه مال و إ ن م ا هو مال جديد دخل في ملكها ء على ذلك فعين علي تدفع ذلك ماله الآن موجود ويجب علي أن موجود له نصف عين ماله الذي نصف عين ي وقد ج د في ملكها الآن وإن كان وإن زال ملكها إليها ثم عنه رجع قلنا ا ل أ ص ح عند أ ص ح ا ب ن ا أ ن حقه يتعلق بعين ماله ولو كان ملكها قد زال عنه ثم رجع إ ل ي ه ا م ر ة ثانيه ة وبينا بين الفرق ذ ه وغيرها الصور الصور التي البيوة تكون في من ولو أ ن ا ل م ر أ ة أ خ ذ ت المهر ووهبته للزوج وبعد ذلك طلقها الزوج قلنا من حق الزوج ان يطالبها بنصف المهر لان المال الذي اعطته المراه للزوج ليس المهر ما قالت له خذ هذا المهر انا لا اريد مهرا وانما اعطته هبه من قبل هذا المال صار ملكا لها وعلى ل ذ سواء اريد أ أ ن اهبك مبلغا من المال من هذا ر بخدر أم أم المهر كان كان أقل المهر لا ع ل ا ق ة له ب ا ل م ه ر ف إ ذ ا ص ل ق ا فمن حقه أ ن يطالبها ب ن ص المهر الذي دفعه لا و إ ن كانت قد و ه ب ت أ ك ث ر من المهر أ و ما يساوي المهر أ و أ ق ل من المهر و أ م ا اليوم فسنتكلم على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة أ ي ض ا بالطلاق ت ت ك ل م أ و ل ا ع ل ى أ ح ك ا م المتعه قال الله تعالى لا جناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع ق د ر وعلى المخطر ق د ر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقال الله تعالى في ا ل ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة متاعا بالمعروف حقا على المتقين و ا ل م ت ع ة م س ت ق ة من المتاع وهو ما يستمتع به والمراد بها مال يجب على الزوج دفعه ل ا م ر أ ت ه ا ل م ف ا ر ق ة في ا ل ح ي ا ة ب ط ل ا ق بشروط سنذكرها ويستوي في ذلك الحر وغيره والمسلم والذم ن والذنية والمسلمة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ل م ط ل ق ة قبل وطئ مطلقه اما ان تكون موطوءه واما ان أو يذكر ا لا تكون موطوءه ا لا, لا يذكر لها المهر العقد هذه يذكر �شير في ما يسمى لها المهر عقد عليها بدون مهر وبعد ذلك طلقها قبل ا و ص ل قلنا إ ن ه ا لا تستحق شيئا على الزوج كما ذكرناه في الدرس الماضي وذكرناه ا ل آ ن مختصره ف إ ذ ا طلقها الرجل وليس لها مهر مسمى هذه ا ل م ر أ ة تستحق ا ل م ت ع ة يجب على الزوج أ ن يمتعها متعه وهذا قول واحد عندنا في المذهب قال ل م ط ل ق ة قبل وطئ م ت ع ة على الجديد على المذهب الجديد ان لم ي ج ب لها شطر مهر ل أ ن لم يكن قد ت م ى لها مهرا وادعى إ م ا م الحرمين رحمه الله تعالى ا ل إ ج م ا ع على هذه ا ل م س أ ل ة أ ي فيما إ ذ ا طلق الرجل زوجته ا ل م ف و ض ة فهي لا تستحق منه شيئا ولذلك يجب عليه أ ن يمتعها لقوله تعالى لا جناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و ت ف ر ض و لهن ف ر ي ض ة اي قبل المساكي وقبل ا ل ف ر ي ض ة يجوز هذا وماذا يترتب ع ل ي ه قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على ا ل م ؤ س ن ي ن واما اذا كانت موصوعه نحن قلنا ان الوطء يجب المهر سواء كان قد ت م ى لها او لم يكن قد ت م ى فاذا كان قد ت م ى لها فالوطء يجب المسمى واذا لم يكن قد ت م ى لها بان كانت م ف و ض ة فالوطء يجب مهر المثل وبناء على ذلك اذا طلقها بعد الوطء فهي اما انه قد وجب لها المسمى واما انها قد وجب لها مهر المثل وكذلك المراه أ ة إ ذ طلقت قبل الوطء ل و ك ن اذا قلقت قبل ا ل و ط ء وكان قد سمى لها ب ه ر ا أ و ك ا ن قد اصطلحا على نهر المثل ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة تستحق نصف النهر وفي هذه ا ل ح ا ل ة ما تستحق ا ل م ت ع ة إ ذ ا كانت قد قلقت قبل ا ل و ط ء واستحقت نصف النهر لا م ت ع ة لها ل أ ن ه لم يستوف ي م ن ف ع ة بضعها أ خ ذ ت نصف المهر ولم يستوف ي م ن ف ع ة البضع فنصف المهر يسقط عنه المتعه هذا إ ذ ا طلقها قبل أ ن يمسها وقد استحقت نصف المهر إ ذ ا ا ل آ ن عندنا أ م ر ا ن فيهما قول واحد هنا في المنهاج إ ذ ا كان قد طلقا ه قبل الوطء ولم يفرط لها ك ا ل م ف و ض ة فتجب المتعة عليه لها وهذا إ ذ ا كان قد ق ط ل ا الوطء وقام لها فإنها نصفا نصف المسج قبل أو سمى مسمى قد نهر نصف إ تتحق كان ذلك اطلحا وبناء فلا قد تتحق عليه على ل معنى ت ة وهذا م ع قول ا ل إ م ا م النووي ل م ط ل ق ة قبل وسط م ت ع ة إ ن لم يجب سطر م ه ر أ ي إ ذ ا وجب سطر المهر فلا تجب لها المتعه ة لأن ل نصف ا ر تزيل وحشتها بسبب هذا الطلاق و أ م ا إ ذ ا كان الطلاق بعد الوطء فقد اختلف أ ص ح ا ب ن ا في المذهب واختلف قول ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه فيه والأظهر أيضاً أن المرأة إذا طلقها زوجها فإنها لها والفرق ه أيضا المرأة الموتوئة بينها وبين ا ل م ر أ ة التي أ خ ذ ت نصف ا ل م ه ر ن ه ا المتعة ل أ ن ه هناك لن يستوفي م ن ف ع ة البضع وبناء على ذلك تلحقها ت الوحشه بسبب ا ل ص ل ا ب ونصف المهر الذي أ خ ذ ت ه كاف ٍ لإزالة الوحشة ا يعني ك في ا ل م ر أ ة م ا أخذته من نصف ا ل م ه ر يكفي ه ذ ا وأما ا بعد ل و ن فبذهب الأظهر إمام ا قولي من ل ش ا ف ع ي أ ن ه ا المهر كاملا لا هذا تأخذ شك في、هذا. ومع ذلك تجب لها ا ل م ت ع ة ل أ ن ه قد استوفى م ن ف ع ة الوضع و ط ه ا فالمهر كان مقابل ا ل و ط ع وبقي ل ل م ر أ ة الحق في ا ل م ت ع ة فيجب علي أ ن يدفع لها ا ل م ت ع ة لعموم قوله تعالى ولخصوص ل ل بالمعروف ل م متاع ق ا ت و قوله تعالى فتعالينا و م ت ع ك ن ا واسرحكن ا سراحا جميلا و د س ا ء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جميعا كن موطوءات فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا ج م ي ل ة تقدير ا ل آ ي ة فتعالين اسرحكن و أ م ت ع ك ن فهن مع كونهن موطوءات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ه الله تعالى أ ن يمتعهن م ت ع ة ا ل ط ل ا ه فيقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وكذا يجب أي المتعة وكذا يجب لموطوءه م ت ع ة في ا ل أ ظ ه ر الجديد مذهب الامام الشافعي الجديد قال وكالطلاق في إ ي ج ا ب المتعه الفرقه التي لا تكون بسبب المراه بان تكون بسبب الرجل كردته ولعانه واسلامه فاذا فرق بين الرجل والمراه بسبب الرجل ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفع لها ا ل م ت ع ة كقدر وما هو مقدار ا ل م ت ع ة ا ل م ت ع ة لم تقدر في الشرع قال الله تعالى ومسرعهن على الموسع قدره وعلى المقتر ي قدره إذن لكن تحتن تنقص فالمتعة تتبع حال الرجل الفقهاء فيها تتبع ثلاثين ألا تنقص عن درهمة ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ويستحب الا تنقصا عن ثلاثين درهما ف إ ن ت ن ا ز ع في المتعه قدرها القاضي بنظره معتدرا حالهما حال ا ل م ر أ ة وحال الرجل ل أ ن حال ا ل م ر أ ة يختلف من ا م ر أ ة م ر ف ه ة ن س ي ب ة إ ل ى ا م ر أ ة ليست م ت ص ف ة بهذه الصفات ويختلف حال الرجل بين ا ل إ ث ا ر و ا ل إ ي ث ا ر بين الرخاء و ا ل ش د ة فيقدر القاضي ا ل م ت ع ة معتبرا حال الرجل وحال ا ل م ر أ ة واخر موضوع من موضوعات الصداق هو موضوع التنازع فيه فيما لو تنازع ا ل م ر أ ة والرجل في مقدار النهر أ و صفته كيف يكون الحكم ا ل م ر أ ة ادعت مهرا والرجل ادعى شيئا آ خ ر وكل منهما اصر على دعواه ما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة ولذلك عقد الفقهاء فصلا خاصا لهذا الموضوع ختموا به مباحث الصدار فيقول الإمام النووي الإمام ح م مهر أو بأن قالت له إنك سميت لي المهر معجلا ه الله له تعالى اختلفا قالت لي صفتك في قدر أو بأن إنك وهو قال ف م ي ت المهر لك مؤجله هما لم يختلفا في القدر و إ ن م ا اختلفا ف الصفه هي قالت له أ ن ت أ ع ط ي ت ن ي م ئ ة دينار صحيحا وقال لها لا أ ن ا أ ع ط ي ت ك م ئ ة دينار مكسر ولا شك أ ن الثمن يختلف بين القطع ا ل ص ح ي ح ة والقطع ا ل م ك س ر ة أ و في عصرنا هذا قالت له أ ع ط ي ت ن ي أ ل ف ج ر ا م من الذهب مصوغ وقال أ ن ا أ ع ط ي ت في ل ف ج ر ا م من الذهب ش ب ي ك ة يختلف السعر بينهما خ ت ل ا ف ا كبيرا فالخلاف إ م ا أ ن يكون في قدر المهر في ن يختلفا في المقدار م ئ ة أ و أ ل ف و إ م ا أ ن يكون في ا ل ص ف ة قال إ ذ ا اختلفا في قدر المهر أ و في صفته تحالفا قياسا على البيع ف ه ن عندنا في مباحث البيوع مر ة معنا في مباحث البيوع, في درس معنا البيوع ان البيوع البائع و ا ل م س ت ر ي إ ذ ا تخالفا تحالفا كل منهما يحلف يمينا على م د ع ا و إ ذ ا تحالفا م س خ البيع وكذلك هنا قال ي ت ح ا ل ف ا يحلف كل من الرجل و ا ل م ر أ ة على م د ع ا ف إ ذ ا لم يحلفاهما لان ومات قال يحلف اذا ت أحدهما يحلف وارثهما قال إ ماتا جميعا كل منهما شعى و م ا ت ي ح ل ف الوارثان و مات أ ح د ه م ا ي ح ل ف وارثه مع الباقي منهما ان مات الرجل ت ح ل ف ا ل م ر أ ة مع وارثه تحالف كالبيع بعد التحالف ي ف ت ق البيع وكذلك بعد التحالف ي ف ت ق البيع المهر المختلف فيه ونحن قد ذكرنا ق ا ع د ة ع ا م ة م ط ر د ة أ ن ه في كل مكان يفسخ فيه المسمى أو يبطل فيه المسمى او ل م م س ى أ يفسد فيه المسمى ف إ ن ن ا نرجع إ ل ى مهر المثل وذكرنا ضابط مهر المثل ب ا ل ن س ب ة للمراه ثم بعد التحالف المذكور يفسخ المسمى في مصيره بالتحالف م ج ه و ل ة ويجب مهر المثل و إ ن ز ا د على مدعته ربما تكون قد ا د ع ت ي ع د ى دينار والرجل قال أ ن ا سميت لها خمسين دينار و ا خ ت ل ف هو لو ر ض ي ب ا ل م ئ ة دينار في هذه الحاله خيرا له لان خ ي ر المهر ه لأن مثلها يساوي أ ل ف دينار مثلا وكل منهم حلف على مدع وفتح المهر في يرجع هذه الحالة يرجع الى مال المثل وفي ل و كان اثر مما ادعثه ه و لو ر بالمئة التي ادعثها ك نفس خيرا يبتخى له بان ي ن ف الوقت قد يكون اقل مساويا م م ا ادعثه قد يكون وقد يكون اقل وقد يكون اكثر ونحن لا ننظر لهذا بل ننظر الى انهما تحالفا ففسخا ل مسمى وبناء على ذلك نرجع الى قاعدتنا وهي أ ن ه إ ذ ا فسد المسمى رجعنا إ ل ى مهر المثل ولو أ ن ه ا دعت ت س م ي ة لاكثر من مهر المثل دعواها هي قالت وسمى لي أ ل ف دينار ومهر مثلها خ م س م ا ئ ة دينار فانكر الزوج قال أ ن ا ما سميت لها هذه ا ل ت س م ي ة التي تدعيها ايضا تحالف في الاصح ف وقالت لها انها مهرم و م ه و ا ر ن قالت له ما لي مهرم لانها د ع مهرم لها زواج قال هذا الرجل زواجي وما زالت له نحن في هذا العصر قد لا نتصور هذا في انها لبنكاك اليوم مثبتون الدوائر ا ل ر س م ي ة وهذا شيء جيد ونحن ننصح الناس دائما أ ل ا يلجاوا إ ل ى الزواج العرفي لما يترتب عليه من مثل هذه المشاكل قد قد وقد يقعوا قد قد الشهود يدعي دعاوة كثيرة. ولذلك هذا شيء جيد ينفر ينفر يتواطأوا وكثيرا ينفر كثيرة شيء يكون أن رجل الزواج الزواج المسمى ولذلك ما هذا هذا مع م ض ب ولكن ط ومضبطا ا بوسائق قديما وحديثا ا رسمية ي يتصوروا ي و م ما الأعم من هذا الغالب الزواج لأن و ثابت وبوسائق بشهود ولكن رسمية في كثير من حالات البداوه في جميع البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة يجرون عقودا ع ر ف ي ة وتقع مثل هذه المشاكل نحن هنا في المدينة في... لا هذا ولكن إذا خرجنا المدينة هذا لا تصوروا إذا حارج في ما أكثر ما يقع هذا في كل زمان وفي كل مكان حتى هذه ا ل س ا ع ة هذه ا ل أ م و ر م و ج و د ة ف إ ذ ا ادعت ا ل م ر أ ة أ ن هذا الرجل قد تزوجها وسمى لها مهرا فجاء الرجل و س أ ل ن ا ق ل ن اصحيح أ ن ك تزوجتها وسميت لها مهرا نعم ولكنه قال نعم انا تدوجتها ل ك أنكر تزوجتها المهر ما أ ق ر بالنهر الذي تدعيه ا ل م ر أ ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يبين الرجل المهر ر ج ل إ ذ ا كان مسمى يجب عليه بيانه و إ ذ ا كان مهر مثل يجب عليه بيانه ما دام قد أ ق ر بالنكاح فالنكاح لابد أ ن يكون معه مهر فاقراره بالنكاح يجب عليه أ ن يبين إ م ا المسمى و إ م ا مهر المثل ف إ ذ ا ذكر قدرا قال أ ن ا سميت لها أ ل ف دينار و ت ع ت ي أ ن ه سمى لها أ ل ف ي دينار قال في هذه ا ل ح ا ل ة يتحالفان بناءا على إ ق ر ر ه بناء على إ ق ر ا ر ه يتحالفان و إ ذ ا تحالفا فسخ المهر ورجعنا إ ل ى م ه ر ا ل مثل و إ ذ ا أ ص ر منكران قال أ ب د انا أ تزوجتها وما سميت لها شيئا أصر على فالرجل ت اذا حلفت لها بالمهر على انكر ل ل ا ا ع د ب ي ة على المدعي واليمين على واليمين من ن أ فالرجل إذا أنكر و أ ص ر على إ ن ك ا ر ه يحلفه القاضي يمينا ف إ ذ ا حلف يمينا ف ب ي ه ا و إ ل ا إ ذ ا أ ن ك ر ت يمينا متى ت ح ل ف ا ل م ر أ ة لا تعرف ا ل م ر أ ة على د ع و ه ا ف إ ذ ا أ ن ك ر الرجل ا ل ت س م ي ة ولم يحلف اليمين ف إ ن اليمين ترد على المدعي في هذه ا ل ح ا ل ة والمدعي هو ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا حلفت ا ل م ر أ ة فقد استحقت ا ل م ت م ى و إ ل ا فليحلف هو على أ ن ه لن يسمي لها هذا الشيء الذي تدعي و ل ه اختلف في زوج وولي ص غ ي ر ة طغيرة عقد لها وليها ثم اختلف الولي مع الزوج أ و ولي ا ل م ج ن و ن ة وليا زوجا م ج ن و ن ة واختلف مع زوجها على قدر المهر أ و على صفته ايضا يتحالفان و إ ذ ا تحالفا ق ص د ا ل م س م ى المدعى من إ ل ي ه م ا ورجعنا إ ل ى مهر المثل ثم استطرد ا ل إ م ا م النووي في ذكر بعض الصور للدعاء في م س أ ل ة المهر والنكاح فلو قالت المرأة نكحني يوم كذا بالف ل ويوم كذا بالف, بألف, بألف, بألف وثبت العقدان ب إ ق ر ا ر ه أ و ببينه اما أ ن ه خلق نعم أ ن ا ن ك ح ت ه في المره ا ل أ و ل ى و ن ك ح ت ه في المره ا ل ث ا ن ي ة أ و أ ن ه ا أ ت ت بينه إ ن ب ي ن ه على المدعي أ ت ت الشهود الذين ج ا ه د و ا العقدين قال لزمه أ ل ف ا ن في هذه الحاله الالف أ الاول والألف الثاني. فإن قال لم أطأ والالف في ا م ر ة أ أ ل ل ا الثاني في ا ر إلا أنني لم أطأ فيهما أو في أحدهما يصدق لأنه أدرى فيصدق ويتشطر عليه、المر. إ م ا في الحالتين إ ذ ا جاء عدم الوصف فيهما أ و في ح ا ل ة و ا ح د ة إ ذ ا جاء عدم الوصف فيها و أ م ا إ ذ ا قال أ ن ا صحيح عقدت عليها مرتين ولكن العقد الثاني كان ت أ ك ي د ا للعقد الاول أ و ل ل الثاني ليس لعقد ع ق د جديد استئناسا إ ن كان م ا تأكيدا ل الأول ماذا نعمل في هذه الحالة؟ بالعقدين ع ق أقر د مدام ماذا هذه في ف إ ن ن ا نحمل العقد الثاني على العقد المبتذل ل أ ن ه في هذه الحاله يعطيها أ ل ف ا فقط ل أ ن ه يتدعي عليه عقدين ب أ ل ف ي ن و ق ل نعم نعقدت عقدين ولكن العقد الثاني كان ت أ ك ي د ا للعقد ا ل أ و ل هو أ ل ن اقر بعقدين والاصل في العقد أ ن ه يكون مستانفا ل إ ث ب ا ت ن ك ا ح جديد ولم يعهد عند الناس في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب من أ ح و ا ل ه م في الظروف ا ل ع ا د ي ة أ ن الرجل يجدد عقد النكاح بشهود و أ ل ف ا ظ ا ل م ع ر و ف ة في النكاح هذا ما هما و عود من الناس ف إ ذ ا أ ق ر بعقدين وادعى ان ا ل ث ا ن ي ة ت أ ك ي د ل ل أ و ل لم يقبل هذا الكلام منه ويجب عليه أ ن يدفع لها أ ل ف ي ن وبهذا نكون قد انتهينا من أ ح ك ا م ا ل ص د ا ل الثاني الذي سنتكلم الآن ب ح ث عنه هو بحث ا ل و ل ي م ة و ل ي م ة العرس وحتى لا يتجزا البحث ل أ ن ه بحث واحد لو تكلمنا عنه ا ل آ ن لا نستطيع أ ن ننتهي منه وسنضطر لارجاء بعضه الى الدرس القادم. القادم ليكون الموضوع وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا واحدا وخصيره محمد